الحمد م الرسمي م و ق ع الشيخ لفضيلة سيد حاج رحمه ا لله يقدم, لكم يقدم لكم هذه المادة, لكم هذه المادة الحمد لكم لله هذه رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله الامين المبعوث بخير دين الهادي الى صراط الله المستقيم و ل م ك ا ن ة ا ل م ر أ ة في الاسلام ومعظم س ل س ل ة قدواتنا من الرجال نود ان نحلي بعض هذه ا ل س ل س ل ة بعظماء النساء وقد وقع الاختيار على ا ل ب ض ع ة ا ل ن ب و ي ة و ا ل ج ه ة ا ل م ص ط ف و ي ة ا ل ه ا ش م ي ة ا ل ق ر ش ي ة أ م الحسنين ا ل س ي د ة ف ا ط م ة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا نحتاج أ ن نحدث عن نسبها فهي ض ا ر ب ة بجذور ا ل أ ص ا ل ة هي ا ل م ك م ل ة ا ل ط ا ه ر ة ن ش أ ت بين أ ب و ي ن جليلين رضعت الشرفه و المجد و ا ل ن ب ل ة شرفها على النساء كثير لذلك يقول محمد إ ق ب ا ل المجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد ف ا ط م ة فما أ ح ل ا ه ا هي بنت من هي زوج من هي أ م من من ذا يداني في الفخار أ ب ا ه ا أ ب و ه ا م ن وزوجها م ن اولادها م ن ك ف ا ي ة ذات اصو ما فداء علي كلام كثير هي بنت من هي زوج من هي أ م من, من ذا يداني في الفخار اباها هي و م ض ة من نور عين المصطفى هي و م ض ة رضي الله تعالى عنها من نور عين المصطفى هذ ه الشعوب إ ذ ا تريد هداها هو ر ح م ة للعالمين و ك ع ب ة ا ل آ م ا ل في الدنيا وفي أ خ ر ا ه ا صلى الله عليه وسلم ه ذ ا والدها و ك ع ب ة ا ل آ م ا ل في الدنيا وفي أ خ ر ا ه ا ثم بعد ذلك ف ا ط م ة رضي الله تعالى عنها كانت تسمى ب أ م أ ب ي ه ا و هي الزهراء و الزهراء اللامعه في الشرف و لا يكون الشيء أ ز ه ر ا حتى يكون في الخير ظاهرا و لذلك ا ل ج ا م ع ة التي بنيت في مصر تسمى ب ا ل أ ز ه ر و سمى النبي صلى الله عليه و سلم ا ل ب ق ر ة و ال عمران بالزهراوتين ء و فاطمه ة ا ل ز ر الزهراء ء أ ن ه ا و ا ض ح ة الشرف بينه ا ل ف خ ر و أ ع ا د و أ ع ا د تاريخ ا ل ح ي ا ة ج د ي د ة ل ل ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ال هو ابوها و أ ع ا د تاريخ ا ل ح ي ا ة ج د ي د ة مثل العرائس في جديد حلاها وهي ق ص ي د ة ط و ي ل ة يمدح فيها محمد إ ق ب ا ل ف ا ط م ة الزهراء رضي الله عنها وهي البتول التي انقطع أ ت ر ا ب ه ا عن إ د ر ا ك شرفها ومن ذلك قوله تعالى وتبتل اليه تبتيل أ ي انقطع إ ل ي ه التبتل الانقطاع إ ل ى الله ب ا ل ع ب ا د ة و ف ا ط م ة البتول لأن أترابها قد انقطعوا عن ر قد د إ كانت ش ر ف ه ك ا تسمى ب أ م أ ب ي ه ا ل أ ن ه ا بعد خديجه رضي الله عنها قامت على أ ب ي ه ا بالعطف و ا ل ر ع ا ي ة ومن ك ث ر ة قربها وحنانها على أ ب ي ه ا كانت تسمى ب أ م أ ب ي ه ا والله ل ت س م ي ة غ ر ي ب ة أ م أ ب و ه ا ل أ ن ه ا قامت له ب م ن ز ل ة ا ل أ م فعوضته الحنان ووقفت بجانبه في م ك ة في أ ي ا م ا ل م ح ن ة وكلكم يذكر ق ص ة ع ق ب ة بن أ ب ي معيط لما وضع س ل الجزور على ر ق ب ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م وما و استطاع أن ي ق و ج ا ء ت ف ا ط م ة تجري ف أ خ ذ السلل ا جزور عنه صلى الله عليه وسلم وهنا يحكي علي رضي الله عنه موقفا يقول كنا في م ك ة أ ه ل م ك ة ي أ خ ذ و ن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه قال ويتلتلونه تعرفوا تلتلوا تعرفوه عارفينها العرب ولا ما التلتل التلتل سودانية كلمة لكن دي العرب تقال لأنه من كلام من صميمة ذي السودانين دي كثير بالناس لأنه العربية تقال أ ن ا في مطار من المطارات اللاباني واحد من العساكر شافني طلع س و د ا ن ي بعمتي قال لي يا زول يا زول يضحك ساكت يعني السوداني بيقول ه يا زول قلت له ماذا تعني كلمه يا زول قال لي ما اعرف قلت له في مختار الصحاحي عند ا ل ع ر ب القدامى مش انتوا ل ع ر ب القدامى اللي بيصح بيصح الزول الرجل الظريف يا زول قال لي بالله قلت له عربي قلت لك أ ن ا مره عليك يا زولدي من صميم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ويا ر م ة ا ل ر م ة دي صميم ا ل ل غ ة ضرب لنا مثلا وقال من يحيي العظام وهي الرميم و ك ث ي ر من اللغه يتلتله قال وما أ ح د منا يدافع عنه حتى جاء أ ب و بكر يجري وهو يقول أ ت ق ت ل و ن رجلا ايقول أي ربي الله وكان على علي الرداء ذكر تلك ا ل أ ي ا م ا ل ق ا س ي ة فبكى بكاء شديدا قال يا أ ي ه ا الناس أ ي ه م ا أ ف ض ل أ ب و بكر أ م مؤمن آ ل فرعون سكتوا قال س ا ع ة من أ ب ي بكر خير من أ ل ف س ا ع ة من مؤمن آ ل فرعون ففي تلك ا ل أ ي ا م ا ل ق ا س ي ة وقفت ف ا ط م ة رضي الله عنها مع أ ب ي ه ا تشد على عضده ولدت ف ا ط م ة رضي الله عنها قبل ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة بسنين و أ ر ج ح أ ن ه ا ولدت قبل ا ل ب ع ث ة بعامين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عمره خمس وعشرين سنه خديجه ة وعمر اربعين جاءت ا ل ن ب و ة قبل مجيء ا ل ن ب و ة بسنتين عمر ثمانيه وثلاثين س ن ة ولدت له ف ا ط م ة فقرت عينه صلى الله عليه وسلم بها لذلك أ م عيسى ن س ب ة و ا ح د ة وبثلاث تزدهي ف ا ط م ة يعني أ م عيسى عندها شرف هي مريم عليه السلام بنسب واحد أ م ا ف ا ط م ة فلها ثلاثه أ ن س ا ب تزدهي هي بها ق ر ة عين خير ا ل أ و ل ي ن رسول الله خير ا ل آ خ ر ي ن ز و ج ة المرتضى ذا البطل أ س د الله الحكيم الفيصل أ م السيدين ا ل أ ك ر م ي ن حسن خير حليم وحسين قال م س ي ر ة ا ل أ و ل ا د صنع ا ل أ م ه ا ت وخلال الخير طبع ا ل أ م ه ا ت وبالتالي ولدت قبل ا ل ب ع ث ة بعامين وتوفيت رضي الله عنها وعمرها في الرابعه ة الخامسة والعشرين فاطمة رضي الله عنها لما توفيت كانت في الرابعة أو والعشرين ا ل ل رضي ع ن ه او لما ت ف ي ت ك ا ن ت في ا ل ر ا ا ب ع ة أو ل خ ا م س ة والعشرين وقد أخذت تاريخ مولدها من عمر وفاتها قعدت أخذت لأنه تاريخ عمر في من مكة ثلاثه عشر س ن ة وقعدت في ا ل م د ي ن ة كم عشر س ن ة هي توفيت في الثالث من رمضان س ن ة حداشر ه ج ر ي ة معناه ولدت قبل البعثه ب ا ك م يا ب س ن ة أ و بشنو أ و بسنتين تزوجت عليا رضي الله عنه في ذي الحجه من ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ه ج ر ة بعد و ق ع ة بدر بدر في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة في رمضان بعد ثلاثه ش ه ر كذا تزوجها علي رضي الله عنه وعند ا ل ه ي ث ب ي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد من حديث رجاله رجال الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله أ م ر ن ي أ ن أ ز و ج ف ا ط م ة من علي انتهى الكلام إ ن الله أ م ر ن ي أ ن أ ز و ج ف ا ط م ة من علي فضائلها ومناقبها لا يعلم في النساء أ ح ا د ي ث ه ومناقب مثل مناقب ف ا ط م ة تقول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها و أ و ر د ذلك ابن حجر في ا ل إ ص ا ب ة تقول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ما ر أ ي ت أ ح د أ ش ب ه دلا ولا سمتا ولا حديثا ولا م ش ي ة من رسول الله من ف ا ط م ة ولا أ ع ل م أ ح د ا افضل منها غير أ ب ي ه ا ع ا ئ ش ة قالت ما بتعرف زول أ ف ض ل من ف ا ط م ة إ ل ا أ بوبس و لقد كان صلى الله عليه و سلم يجلها قالت ع ا ئ ش ة ما دخل النبي على ف ا ط م ة إ ل الا قام ه و قام ب ل ه ل ا انتجوا بيقوم ع لها حيل ويمشي ل وقبلها ي وفي الصحيحين ف ا ط م ة ب ض ع ة مني ما يغضبها يغضبني وفي ر و ا ي ة ف ا ط م ة ب ض ع ة مني ما يريبها يريبني وما يؤذيها يؤذيني وفي البخاري قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه و سلم جالسا مع نسائه كلهن فدخلت عليه ف ا ط م ة قالت تمشي م ش ي ة أ ب ي ه ا بتشبه أ ب و ه شديد و فعلا فيها شبه و هو يحب سائر أ و ل ا د ه و بناته لكنه كان يحب ف ا ط م ة أ ك ث ر و ينبغي أ ن نعلم م س أ ل ة م ه م ة جدا أ ن نسب رسول الله صلى الله عليه و سلم انقطع الا من ف ا ط م ة يعني ا ل آ ن إ ذ ا في أ ش ر ا ف ينتموا الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما في الا من قبيل الحسن والحسين أ ن ج ب ت زينب وتزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أ ب ي طالب و زينب بن تعلي بن أ ب ي طالب و مات ت زينب و عبد الله بن جعفر حي و ابن كلثوم مع الحسن والحسين أ م كلثوم ت ز و ج ه ا عمر بن ا ل خطاب مر علينا بنت علي من ف ا ط م ة و أ ن ج ب ت له زيدا و ر ق ي ة وقتل عنها فتزوجها عون بن جعفر ا بن أ ب ي طالب فمات عنها وتزوجها محمد بن جعفر ا بن أ ب ي طالب فمات عنها فتزوجها عبد الله بن جعفر الذي كان متزوجا بزينب أ خ ت ه ا ومات عبد الله بن جعفر و أ م كلثوم عنده شفت شي كيف تقول هذا والله كل نسب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الدنيا ا ل آ ن يرجع إ ل ى ف ا ط م ة الزهراء رضي الله تعالى عنها ولقد أ د خ ل النبي ثبت ذلك وصحه انه أ د خ ل ف ا ط م ة و الحسن و الحسين و علي و جللهما و جللهم بردائه أ و كسائه و قال اللهم هؤلاء أ ه ل بيتي أ ذ ه ب عنهم الركس ة و طهرهم تطهيرا هذه ف ا ط م ة بنت محمد رضي الله تعالى عنها أ م الحسنين لما أ ن ج ب ت الحسنه وروى ذلك الهيثمي ب إ س ن ا د صحيح في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قبل أ ن ترضعيه أ خ ب ر ي ن ي فولدت الحسن ف أ خ ب ر ت ه فجاء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه في فم الحسن فما عرفنا شيئا ك أ ن ه وضع شيئا في فيه ثم لما أ ن ج ب ت الحسين أ س ر ع ت إ ل ى إ ر ض ا ئ ه فكان الحسن أ ع ل م الرجلين في العلم الحسن فائت الحسين وسبب ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وضع فمه في فم الحسن ولقد جاء في السنن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن والحسين ويمص لسان الحسن فكان يقال لسان مصه رسول الله لا يعذب كان بشير الحسن بشير ولعلنا د ه ويمص و لسانه ل إ ن استطعنا أ ن نفرد للحسن درسا وللحسين درسا كاملا ف ا ط م ة رضي الله تعالى عنها قال لها مرحبا بابنتي لما دخلت عليه والحديث في البخاري من ر و ا ي ة ع ا ئ ش ة و أ ج ل س ه ا عن يمينه ثم سارها في أ ذ ن ه ا فبكت ثم سارها ث ا ن ي ة في أ ذ ن ه ا فضحكت ثم خرجت ف أ د ر ك ت ه ا ع ا ئ ش ة قالت سارك النبي صلى الله عليه وسلم في أ ذ ن ك أ و ل م ر ة فبكيت ثم ضحكت قالت لا أ ف ش ي له سرا ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن وما زال ا ل أ م ر في نفس ع ا ئ ش ة قالت لها أ خ ب ر ي ن ي بما سارك به قالت قال لي إ ن جبريل نزل يعرض علي ا ل ق ر آ ن وقد عرضه علي في هذا العام مرتين وكان يعرضه علي م ر ة و أ ح س ب أ ن أ ج ل ي قد ن ا ف ا ت ق الله واصبري واعلمي اني خير سلف لك فبكت ثم قال لي أ م ا ترضين أ ن تكونين أ و أ ن تكوني س ي د ة نساء هذه ا ل أ م ة قالت فضحكت و أ خ ب ر ن ي أ ن ي أ و ل أ ه ل ه ل ح و ق ا به و ماتت ف ا ط م ة بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ب خ م س ة أ ش ه ر ب خ م س ة أ ش ه ر و سارها أ ن ه ا س ي د ة في ر و ا ي ة نساء العالمين و أ ن ه ا س ي د ة ر نساء هذه ا ل أ م ة بلا منازع بلا شك و الحديث في البخاري شفت ا ل أ م د ي ا ل أ م د ي كلها أ مات ر س ل م ل ح د القيام مدقوم س ي د ة النساء ف ا ط م ة الزهراء رضي الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك و أ ن ع م على ابيها ف ا ط م ة رضي الله عنها وفي سنن أ ب ي داود أ ن ه لا يبغض ف ا ط م ة إ ل ا منافق شوف أ ي زول يكفي نفسه تجاه ف ا ط م ة شيء هذا منافق اعوذ بالله اعوذ بالله عند أ ب ي داود الطيالصي وغير أ ب ي داود السجستاني أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ف ا ط م ة تلبس سلسلا من ذهب قالت له جاءني به أ ب و الحسن زوجها قال أ ت ر ض ي ن أ ن يقال أ ن في عنق بنت رسول الله نار ف أ خ ر ج ت ه ا وباعتها واشترت بثمنها غلاما فاعتقده فقال الحمد لله الذي نجا فاطمه ة من النار الحمد النار ل ل الذي ا نجى ف ط من ة م النار وفي خلافه ابي بكر طالبت فاطمه ميراثها من ابي بكر الصديق ليس ل أ ج ل الدنيا لكن ل أ ج ل التبرك يعني أ ر ا د ت رضي الله عنها أ ن تتبرك بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه ا أ ب و بكر والحق معه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ا معاشر ا ل أ ن ب ي ا ء لا نرث ولا نورث وما تركناه صدق لابن السبيل و إ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لم يورثوا درهما ولا ب ن ا ر ا ولكن ورثوا علما فمن أ خ ذ أ خ ذ بحظ وافر فغضبت على أ ب ي بكر ولما مرضت في مرض موتها جاء أ ب و بكر يزورها فقال علي رضي الله عنه هذا أ ب و بكر يا ف ا ط م ة يريد أ ن يدخل عليك ف ا ط م ة دي شوف الموقف ذا كيف ن ج ي ب ة وفاهمه اخواننا م ش ك ل ة النسوان في الزمن د ه ج ل ة الفهم والله أ ك ل م ك النسوان د ا ئ ر ت الدين لكن عاد لسانهم وفهم لحيازاته و ط ر ي ق ة تفكير ما فايت ا ل س ت ا ي ر والسيراميك و ا ل ع د ة والفريزرات والحلو مر يعني ف ه م ضيق والله كذا ب ج د نسوان الله ي ه د ي ه ك فهمين بس ترف ا ل ح ا ج ا دي ال ال ال النسوان عندهن ع ا ط ف ة و ع ن د ه ر غ ب ة في واحد من الشيوخ يعني هي ح ا ج ة ظ ر ي ف ة و ا ح د ة في الدم ا عقالت له ياخي اسمع كيف يقولوا ل ن س ا ء ناقصات العقل المتهم ياخي قال منه قال لا أ ن ت ما فهمتك ي كويس ولكن ا ل قالها ه إبجت ت و امام ي و د ة لايش ي طوال ا عقل ا ن أن ا عليك ودين دين الصحابيات اما انت لا عقل ولا دين, دي؟ دين؟, دي دين؟, دين, دين, دين. إخواننا إلا دخلت أدخلت نسوان والله والدها أنا لا بناهم أنا بناهم الرجل قال ما امرأة نار معها ثلاثة لأنه ليك وزوجها و أ خ ي ه ا أ ي م ر ة بتخش النار ل أ ن ه الجهل ذا أ ج ا ب شنو الرجال ما ف ق ض ي ن صح ما زي ما في نسوان فهمن س ت ا ي ر وسراميك في رجال ف ه م كبده وشيه ومفتفت صح انا ما صح سويتي عملتي سويتي يا أ خ ي راجع معمرتك ا ل ق ر آ ن يا أ خ ي علم أ ح ك ا م ا ل ق ر ا ء ة وريها ا ل ق ر آ ن الصحيح يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا قوا ن ف س ك م و أ ه ل ك م نار وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة وبالتالي ف ا ط م ة رضي الله عنها لما ا س ت أ ذ ن عليها أ ب و بكر قالت شنو والله ف ه م ف ه م أ ن ا الموقف دعجبني في حياتي الشديد قالت لعلي أ أ ذ ن له ااذن آآ له ياخي ل ك ن والله ا ل ك ي ن فهمه وعلي قال لا ياخي داري دا دا دا خش م س ت أ ذ ن ه قتلوا ل ن ت ش د البيت ل أ ن ه لا يجوز كما جاء في النص النبوي ل ل م ر أ ة أ ن ت أ ذ ن لرجل ل في بيت زوجها إ ل ا ب إ ذ ن زوجها ما ادي اذن قال إ ئ ذ ن له فقالت أ د خ ل ه فدخل عليها أ ب و بكر يا سلام يا أ خ ي أ ب و بكر ذاته أ ب و بكر ذاته بلاو د براوده قال لها يا ف ا ط م ة والله ما منعتك ميراث أ ب ي ك إ ل ا بقول أ ب ي ك تلان ما غ ن ع ل منعتك غ ما م ن ع ميراث أ ب ي ك إ ل ا بقول أ ب ي ك و إ ن ي غير رضاه لا أ ر ي د أنا دار منه دار أ ر ض ي أ ب و ك ي حتى أ ش ه د أ ب و بكر عليا على قول النبي قال لم يكن النساء ما بيحضروا د ر و س أ س م ع ت هذا من رسول الله يا علي قال نعم سمعته قال الرسول ما قال ما, ما عندنا ميراث ميراثنا علم بس سمعت سمعت معي ولا ما سمعت ه قال لا سمعت ه فقال ل ف ا ط م ة أ ن ت ابنته يا سلام كلام رقيق و أ ن ا أ ر ي د رضاه ورضاك قالت رضيت عنك يا سلام وتوفيت ف ا ط م ة رضي الله تعالى عنها بعد معاناه من المرض وقيل أ ن العباس عمها أ و جدها عم أ ب ي ه ا صلى عليها ونزل في قبرها العباس وعلي والفضل بن عباس و أ ن ز ل و ه ا ودفنوها في البقيع وقد حوت الأرض وثوت البقيع أ ر ض وثوت ا ل جثمان أ ط ه ر النساء و س ي د ة نساء العالمين و س ي د ة نساء المؤمنين إ ل ى يوم الدين بذلك نكون قد طوينا ص ف ح ة من صفحات التاريخ ا ل ع ظ ي م ة أ ك ت ف ي بهذا القدر و أ س أ ل الله أ ن يتقبل و أ ن يعين والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته